اه نروح مش يتحدوا وضو ارض اليام ونتصدى السلاح وعلق على الزبجين الغاصب تاذي الويه يتحدوا أب شهداء الأقصى بسول العهد اللي ضوّص، أب <تصفيق> شهداء الأقصى بسول العهد اللي ضوّص، <تصفيق> ولا جبضته تدو شكش شكس جنور بعد من الليل، ولا جبضته A moon, it's so such بع السك بولادك قد ولادك حصاصك يا كاتب بع السك بولادك تتجول لك فرسانك عا في الراكب ظهر الخيل تتجول لك فرسانك عا في الراكب ظهر الخيل وهروح شي يتحصى وارض Olemme itse asiassa صم ما هو حنا البرهم باسم القوه زمن الغاصب ما هو طويل <تصفيق> <تصفيق> شي يتحس و بضل يا ابو نتفزج سلاح وعلى السجيني الباص بدا كل وين كذائب شهداء الاقصد صون العهد اللي توصل كذائب الاقصد صون العهد اللي توصل <تصفيق> والقبضه تد وتساوي شكشق نور بعت من الليل والقبضه تد وتساوي شكش نور عهد اللي توصى يا باهد شهداء الأبصى في الصهود العهد اللي توصى والجبضة تهد وتكسى والشكش جنور بحد